au mata de du والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فَإِنْ تَوَلَّىٰ لَهُ فَمَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن يَشَاءُ وَيَطَّلِعُ بَعْتُ هَا مِنْ بَقْرِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ <تصفيق> <متكفيق> كوني محرفا فتن تن من دينك Oh فَتَغْرَمْ بَلَنْجَ مُغْنِ بِقَوْلٍ حَسَنٍ وَأَنْ بَثَّ نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّ قُلْ <تصفيق> <قال> يَا مَوْعِي <مريم> آمَنَ لَكِ غَفَا <هذا> قُلْ يَا مَوْعِي <مريم> آمَنَ لَكِ غَفَا <هذا> قَالَا شاءوا بغير حساب